ما أغلأ تلك الدموع وما أعظم ذلك البكاء وما أجمل وما أخلص وما أصدق وما أصفى تلك الدماعات أسأل الله بمنه وكرمه أن يحرم بها وجه صاحبها على النار أسأل الله بمنه وكرمه أن يحرم بها وجه صاحبها على النار أسأل الله بمن وكرم أن يحرم بها وجه صاحبها على النار أمنتم عليه وأنتم لا تعرفون هو. لكنه رجل يستحق الدعاء ويستحق التامين لأنه لأن دمعاته نزلت في موقف يندر في العالم يندر في العالم ان تنزل مثل تلك الدموع شخص اسمه حيزان يسكن في بلده الاسياح احدى مدن القصيم يسكن في ذلك البيت المتواضع ليس له هم إلا رعاية والدته والقيام عليها وبرها وإحسانها مضت عشرات السنين وهو تحت قدميها يوم شاب الراس ووصل عمره حيزان فوق الستين وأصبح يعجز عن بعض أنواع البر جاء أخوه الأصغر اللي يسكن في بلد البعيد قال يا أخوي سأضم أمي إلي ما قصرت قمت بها عشرات السنوات وانت الآن شبت الرأس والوالدة تحتاج إلى مزيد من العناية لأن عمرها قرب التسعين اسمح لي أقوم بحقها قال بسمح لك لكن بعد ما تدفني في التراب بعد ما تدفني في القبر أسمح لك أما وأنا حيلة تحرمني من باب الجنة حاول الأخ ما استطاع يحاول يقنع يذهب إلى أمه يقول اقنع فلان امه تقول وش أتكلم كلكم عينين في الرأس اصلحوا بينكم الأم مريضة هيك العظمي حاول ما في الفائدة تقدمت السرير ومشت السنين والأم تجاوزت التسعين وحيزان تجاوز الستين وبدأ الكل منهم يضعف ويعيد الطرح لكم مرة ثانية وحيزان يقول لأخوه لا تعب نفسك يا خون مدام هالنفس يروح يجي والله ما خليها تحرمني من باب الجنة قال باشتكيك قال اشتكني سوو النتبين ويقدم شكوى على محكمة الأسياح على أخوه في حضانة أمه ورعايتها. يتعجب القاضي أول قضية من نوعها في المحاكم. واحد يدعي يريد أن يحضن أمه ويرعاها ويجي حيزان عند القاضي في يوم القضاء ويسمع القاضي من حيزان ويسمع من اخوه ويحتار القاضي قال موعدكم الجلسه القادمه تاتون لي بامكم العجوز قالوا يا شيخ تراها عاجزه قال لو تحملونها ويجي اليوم اللي فيه الجلسة الثانية ويجي حيزان واخوه شايلين أمهم بينهم في كرتون وزنها عشرين كيلو عشرين كيلو قفص نفس يروح يجي وجلسوها عند الشيخ وحيزان على اليمين واخوه على اليسار كلهم يدعون يبون حضانة المسكينه يبون يتغنمون الجنة مدام أن الجنة حاضرة لأنهم ما يدرون قد يدفنون هالليلة أو بكره أو بعدها وقد يموتونهم قبلها إلى الواحد منهم مات على در وعلى إحسان ويسمع القاضي من حيزان ويسمع القاضي من أخيه ويلتفت القاضي للعدوز يا خالح سمعتي كلام عيالك احكمي من تبين, تبين يرعاك من تبين تسكرين عنده التفتت وشافت حيزان وتذكرت سنوات البر اللي جلسها حيزان تحت رجليها وهو قد شاب شاب اسودت لحيته وشافت وهو تحت رجل امه والتفتت الى اخوه اللي يترجاها يقول يا امه حظي ما قصه قعد سنوات يرعاك عطيني حقي ولو سنه ولو اشهر انا ملي بولدك انا ملي حق احتارت الام قالت يا شيخ والله ما اقدر احكم بينهم حزن عيني وخوه عيني كيف اقضي بين عيوني اقضي تشوفه الشيخ قال يا حيزان بريت بها سنوات ولا قصرت واجرك على الله اسمح لخوك قال والله ما اسمحنا والله ما اسمحنا ياخذ مني باب الجنة رجع القاضي لأخوه اسمح لأخوك اللي أكبر منك كبير سنه لحق عليك قال يا شيخ يعطينيها لو سنح الله أكبر ما الله احتار القاضي بين العجوز وبينها الثمين في قضية ناجرة من نوعها في العالم يلتفت القاضي يقول أحكم قال وأحكم صلح منا بصالحين لا هذا متنازل ولا هذا متنازل قال حكمت بها أنها عند أخوك يا حيزان ما قصرت أنت لك حق وهو له حق وهو الآن أقوى منك وبيته أحسن منك وعاينه عنده وانسونا واسعوا صدرها يوم هلت دموع حيزان وابتلت لحيته ويقول يعني يوبي تروح مني وجلس يا مكين القاضي. يبكي على ارض فقدها لا يبكي على دنيا سرقت منه لا يبكي على مال واخد منه لا يبكي على ام ينظفها ويطيبها فيقوم معاشرات السنوات يبكي بكي لأن من بيته. ووصينا العيسان بوالدين. ووصينا الْإِنْسَانِ بوالديه إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّ كرها ووضعته كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشدة وبلغ أربعين سنه قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضى وأصلح لي في ذريتي تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون ما أجمل البر في زمن قل فيه البر ما أجمل الإحسان في زمن قل فيه الإحسان ما أجمل الوفاء في زمن قل فيه الوفاء جدران البيوت تضج من العقوق جدران البيوت تضج من العقوق من العاقين والعقاب واروقه المحاكم تشهد قضايا وقضايا يدعي فيها الابن اداه على حفنه من الدنيا الله المستعان اخواني هذين بابين من من ابواب الجنه من الناس من فقدهما ومن الناس من فقد احدهما ومن الناس من كليهما عنده وهو مفرق فيهما والله والله والله كم راينا ورايتم من ابن يكاد يتمرغ على قبر امه لما دفنها وودعها يوم دفنها مر عليه التاريخ حياته مع أمه مش كان يتكلم مش كان يقول كم أف وأف قالها لأمه وامه اليوم تحت الأرض كم والله من أب مات وهو, وهو غضبان على ابنه قضايا وقضايا تشيب لها الرؤوس أين الوفاء يا أهل الوفاء أين الإحسان يا أهل الإحسان ليس البر أن تطعمهم ولا تسقيهم ولا تعطيهم من المال هذه صور يسيره من البر لكن من أعظم صور البر تؤانسهم تضاحكهم تلين الجانب لهم زملائك واصدقائك ينالون منك الكلام الطيب وامك وأباك ما ينالون نصف هذا الكلام وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما اف الله أكبر حرف كبيره من كبائل الذنوب حرفين رب العالمين يخضب لهم أجل الذي يدعو على والديه يأتيني شاب ويقول إني أدعو على أبي بأي حرف تدعو عليه من أجل تفاهى من تفاهات الدنيا ولا تقل لهما ولا تنهرهما طيب تسكت بعض الناس يجلس عند والديه ساكت ما ينهرهم ولا يقولهم اف لكن يضحك مع زملاء في الاستراحة ساعات ويمازحهم ساعات ويسالف معهم ساعات لكن امه طلع منها الكلام تطلع وين رحت وصار لك مدني بعدين كلمات مقتضبة الله يقول لك ايش ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما كريمة كما تكرم الناس يقولون الناس فلان لسانه صادم يتكلم قل لهم بو يكلم بعضهم يقول الاب والام كبار سن ما يدرون وش اللي يصير في الدنيا ما يفهمون وش اللي يتكلم فيه الله اكبر يوم انك بزر صغير عمرك اربع سنوات كانوا يتكلمون معك على قد عقلك ويمازحونك وياخذون معك ويعطونك بل يتذللون لك أبوك كبير الرجال يدحني ويجعلك تركب على ظهره ويوم الآن جدورك تقول ما يفهمون كلامي وقل لهما قولا كريما واخفق لهما الله أكبر شوف القرآن شوف البلاغة صور القرآن لك جناحي هل هالجناحين تتكبر بها أنت على بعض الناس لكن لو ساغ لك انك ترفعها على بعض الناس أبوك همك لا واخفض لهم جناح الدل من الرحمة في مجلس من المجالس كنا مع أحد المشايخ وأبوه حاضر قال أبوك كلمة قال الشيخ ابنه قال لا يا أبوي مو بصحيح أنت فاهم غلط الكلام كذا سكت الأب حس الأب حس الابن إنه اوجع أبوه بها الكلمة المجلس مليان من, من طلبه هذا الشيخ قام الشيخ أمامه مقبل قدم والده ليضرب مثلا في الوفاء هذا الدرس أفضل من مية درس. وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه بس لا لا تنسبوكم وكذا رحت عنهم سواء حييني او ميتين وقل رب رحمهما كما ربياني صديرا وحد بيوم ولا يومين شهور اسابيع سنوات وامك تنظفك بيمينها بل وتتلدد بتنظيفك سبحان الله الذي عطف قلبها الا تستحق هذه البت اسال الله بمنه وكرمه ان يجعلنا وياكم من البارين اسال الله بمنه وكرمه ان يجعلنا وياكم من البارين اسال الله بمنه وكرمه ان يجعلنا وياكم من البارين اسال الله عز وجل ان يعيننا على انفسنا في الوفاء لوالدينا حيين كان او ميتين برهما واحسانا لهما ودعاء لهما واستغفارا لهما يا حي يا قيوم لا تمتهما الا وهما راضيان عنا اللهم لا تمتهما الا وهما راضيان عنا اللهم لا تمتهما الا وهما راضيان عنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين